واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا و ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا ا إ ل ل ف ض ي ن ه ع ل ي ه ق و م خ ر و م ف ق د ج ا ء و ا ظ ل م ا وزورا ق ا ل و ا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 ن ز ل إ ل ي ل ه م ل ي ك و ن م ع ه ن ذ ي ر ا ت ك و ن ل ه ج ن ة ي ا ك ل منها وقال الظالمون إ ن تتبعون إ ل ا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات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 ألقوا منها مكانا ن ه ا م ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 أ ن ت م اضللتم عبادي هؤلاء أ م هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون, فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما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 لَيْنَا ل ا موسوعه ل ا النابلسي ق س ت ك ر و ا فِي أ ن للعلوم عُتُواً و كَبِيرًا ي ي ر و ن الاسلاميه م ل ئ ك ا س م ا ذ الله م ج ر ن و ا ل ح س ن ا وإلى م ا ع م ل و من ع م ل ف ج ع ل ن ا ه ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه اسماء الله الحسنى م ق ي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 اذن جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا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 واعتدنا للظالمين عذابا ليما وعادا وثمودا واصحابا والسوى قرونا بين ذلك كثيرا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 افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك إ ان يتخذونك الا هزءا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا صبرنا عليها و س و ف ي ع ل م و يرون ن حين ا ل ع ذ ا ب من ل س ب ي ل ا أرايت من اتخذ من إ ل ه ه هواه أفأنت تكون أفأنت ع ل ي ه و ك ي ل ا أم ت ح س ب أن أ ك ث ر ه م ي س م ع يعقلون و أو ن إن ه م إلا ك ع النابلسي م للعلوم ا ل ا س ل ا الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وَهُو الذي أ ر س ل ا ل ذ ه ا ل ن ش ر ا ب ي ن ي د ي رحمته و أ ن ز ل ن ا م ن ا ل س م ا ء م ا م ي ه ل ن ح ي به ب ل د ة ميتا ونسقيه ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى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 قل ما أ س أ ل ك م عليه من اجر إ ل ا من ش ا ء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 م ا س أ ل ب ه خ ب ي ر ا و إ ذ ا ق ي ل لهم ا س ج د و ا ل ل ا ل و ا و م ا ا ل ا س ج د ل م ا ت م ر ن ا و ز ا د ه م ا ء ا ر ك ا ل ذ ي ج ع ل في ا ل س م ا ء إ ب ر وجعل و ج فيها, فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن ر ا د ان يذكر أ و ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ موسوعه ج د النابلسي للعلوم ن ا عَذَابَ ه إِنَّ ا ل ا غَرَامًا س ل ا م ا وَمُقَامًا ل ذ ي ن إِذَا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا ناخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم أثاما القيام يفعل يلقى يضاعف العذاب ذلك له و ي خ ل د فيه م ه ا ن ا إ ل ا من ت ا ب وآمن و ع م ل ع م ل ا ص ا ل ح ا ف ع ج ا ز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 لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قره و أ ع ي ن وجعلنا للمتقين إ م ا م ا ل ا ا ك يجزون ا ل غ ر ف ة بما صبروا ويلقون فيها ت ح ي ة وسلاما خالدين فيها ح س ن ة مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما